أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْسِيَهُمْ بَأْسُ يلعبون وَهُمْ يَلْعَبُونَ الله مَكْرَىٰ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَىٰ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ أَوَلَمْ يَهْدِلِ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلْلَوْنَ شَاءُ أَطَب